صلاة القيام عذاب وقوض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقي وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يا أيها النبي